بَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ وَنَادَى فِي الضَّعْنِ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ سَالِيمٌ لَكُمْ يُصْرَى وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ أَفَلَا تُبْشِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ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 إن تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا غير أمه ما ضربوه لك إلا جدلا بلهم قوم خصمون إن هو إلا عبد أن عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملاكًا في الأرض يخلفون